فكذبوه فاهلاكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم مد المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح اذاتتقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتت ركون في ما هنا امنين في جنات وعيون وذروع ونخل طلعها غيمه وتنحتون من الجبال بيوتا فرين فاتقوا الله واطيعون ولا تطع امر المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يشركون قالوا انما انت من المسحلين ما انت الا بشر فلاتئ بنا ايه ان كن ترنا صادقين على هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون جنينا فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم